هم مازم الشائن بنميم من ناعل الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا ذمالي وبني jika Tuhanlah Alaihi ayat-Nya, Dia berkata: "Saat itu akan terbang yang pertama, dan kita akan menghisapnya di إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم ناس فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن على حرثكم إن كنتم صارمين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 15. avez dit, «Hatangin�� Ark 가격nya 10 Syria time Meghian 24 MP Thank you Mark on sale terlehem بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إن Kذلك العذاب Walعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات معين إن للمتقين لهم جنات النعيم <سؤال> افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أي علينا نعلينا بالغة إلى يوم القيامة، أم لكم أي ما نعلينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. أرسلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا, فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساف ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون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 مِن مُصْفَنُونَ <تصفيق> عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ وداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنون فاجتباه ربه فجعله من الصالحين